بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود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 وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الحرام يَبْتَغُونَ فَضْلًا من ربهم وَالْظُّانَى وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَرَادُوا وَلَمَا يجرمنكم شناال قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان وتعاونوا البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُخَلِقَةُ وَالْمَرْكُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا وما يهد بحال النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دين فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اَمَّا نُطْلُبُ في فِيهِ غير متجانف غَيْرَ مُتَجَانٍ الله غفور فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم فمن اضطر في مخمصه غير متشانفا لاثم فان الله غفور رحيم يسالون كما ذا لهم وَالْأُحِلَّ لَكُمُ الْطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ نُكَلِّبِينَ تُعْلِمُهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 اذا اتيتمو اجورهم محصنين, محصنين غير مسافحين ولا ولا متخذين اخذنا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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا, وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جوبا فَطَهُرُوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلب لم تجدونا أن فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا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 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بذَنَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْ قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى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 وَلَقَدْ أخذ الله مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابْعَثْنَا مِنْهُمُ إِثْنَيْ عشر نقيبا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي معكم. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرَسُولِهِ وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ لا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأمطار. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضُلَّ سَعَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا ساقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواوهه ونسوا ونسوا حظا مما ذكروه وَلَا تَزَانُ تَطْنِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا ميثاقهم مِيثَاقًا فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ بينهم بَيْنَهُمْ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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي يهدي به الله من اتبع ويرنه سبل السلام ويخرجهم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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم فِي ومن في الأرض وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يشاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشراً ممن خلقوا يغفر لمن يساء ويعذب من يساء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتعة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا بشير ولا نذير فقد جاءكم فقد جاءكم بشير ونذير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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُونَ عَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ إل جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِئَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا, وجعلكم ملوكا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 ما علم ندخلها حتى يخلون ها فايخرجوا منها فان داخلون قال رجلين من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لم تدخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتل فقاتلا, فقاتلا إنها هنا قاعدة قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض ولا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني أن يردم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من وَلَمْ ولم يتقبل من الآخر قال قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسطين يدي اليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه أخيه قال يا ويله اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري فأوَارِي سُوءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فساد فِي الْأَرْضِ أَوْ فَسِيادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا النَّاسَ جَمِيعًا ومن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أحيا الناس جميعا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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من قبل أن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 ما في الأرض جميعا ومثله ما هو ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من وَمَا هُم بخَارِجِين مِنْهَا وَلَهُم عَذَابٌ مُقِيمٌ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا مكالا من الله والله عزيز الحكيم فَمَنْ تِعَبَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواقهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا وَضَّحُوهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وإن, وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فتنته فلن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يطهر قُلُوبَهُمْ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للسحب فإن جاء فحكم بينهم أو أعرم عنهم وإن تعرض عنهم فلن يبروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين اننا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحباب يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس واخشعوا ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بماءا أن الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن من النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفار له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آتارهم بعيس بن مريم مصدقا لما مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنس ومصدقا لما ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموائضة للمتقين وليحكم على الإنجيل بما أن وزن الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلْنَا وإنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرة ومنهاجا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَيَا أَيُّهَا فِي مَا فَاسْتَبِقُوا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل وإنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجاهلية يبغون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ أَوْلِيَاءَ بعضهم أولياء بعض ولن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فَتَوَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَعْضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَكُولُونَ يَكُولُونَ نَخْشِيَهَا أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةً فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ من عنده فَيُصْبِحُوا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَوْا فِي يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جاد أيمانهم إنهم إنهم لمعكم حبيطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الْكَافِرِينَ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 وَمَن يَتَّقِ الله ورسوله والذين مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إِن كنتم مؤمنين وَإِذَا ناديتم إِلَى الصَّلَاةِ اتخذوها هُزُوًا ولعبا ذلك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يعقلون قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تنقمون مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ نَعُدَّ فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك متوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغون أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَانُوا أَامَنَّا وَقَدْ دَخَنُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والهدوان وأكلهم السحر لبس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحباء عن قولهم الإثم وأكلهم السحب لبئس ما كانوا يصنعون Wielu اليهود nich wierzy, że w tym momencie, gdy wierzymy w to, że wierzymy كيف يشاء وليزيدن كيف يساء وذيذيدن نكثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا وعلقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسيادا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 ولا ادخلناهم جناتنا ناعمين ولو انهم اقاموا الصلاة وان وما انزل اليهم من ربهم لاكنوا فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يا أَيُّهَا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لستم على شَيْءٍ حتى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدُنَّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ وَنَوْزِلَ إِلَيْكَ مَنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا أَتَعْسَ عَلَى القوم ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل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 وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنُهُمْ والله بصير بما يعملون لقد كبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم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 ما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهما دياب أليم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 وكيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنها يؤفكون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 وظلوا عن سماء السبيل لعين الذين كفروا من بني إِلَى عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بْنِ مَوْعِدٍ لَا بِمَا كَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا لبئس ما كانوا يفعلوه ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنْزِلَ اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس وداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً للذين آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ منهم قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَأْثُومًا زِنًا إِلَى الرُّسُلِ تَعَاىيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تَوَاهَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمَنَّا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجريبا تحتها الأمهام وخالدين فينا وذلك جزاء المحسنين وَالَّذِينَ كَبَرُوا وَكَذَّبُوا بِأَنْعَيَاتِنَا هَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بنا لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم, او كسوتهم او تحرير رقبه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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 فَهَلْ أَنْتُمْ تَفُونَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ تغليتم فاعلموا أمما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا اذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله يعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرب ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به زوى عدل منكم هديا بالغ القعبة أو كفاة طال مساكين أو أو عدل ذلك صياما ليذوق ودال أمره أفالله عمان سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا أَدُمْتُمْ حُرُونَا وَاتَّقُوا الله الذي إليه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 اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتبون قل لا يستوي الخبيث والطجب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء تبد لكم تسركم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبِدَ لَكُمْ عَفَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٌ وَلَا سَائِبَةٌ وَلَا وَصِيلَةٌ وَلَا حَامٌ على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَادُ إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضوكم اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنون شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان دواء عدد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ رَكِبْتُمْ لَنَشْتَرِيَ بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قِبًا وَلَا يَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ فإن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا تَدَّئَنَا إِنَّا إِذَا لَمْ نَبْطُوَ ذلك لَكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا على عَلَى وَجْهِهَا يخافوا يَخَافُوا أَن تُرَدَّ بعد أَوْ يَخَافُوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا إيسى بن مريم اذكرنا ماتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بالروح القدس إذ أجدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذنه وتبرئ الأكمه والعبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال فقال الذين كفروا منهم إن هذا ما إلا سحر مبين وَإِذْ أَرْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ أَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدِ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قال الحواريون يا إيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 قال عيسى بن مريم الله ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكوت كون لنا عيدا لأولنا الْكِتَابَ مِنْهُ منك وارزقنا هُنَّ خير وزقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه على بلا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ الله يَا عيسى إِنَّ مريم يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ للناس اتخذوني الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ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 إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن عبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم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 وَإِن تغفر لهم فَإِنَّكَ أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم